تفداك عيني ومالي أ م ي وابويا وعيالي ويشي ثمينه و غ ا ل ي يا رسول الله طيفك يداعب خيالي مزيون س ي د ا ل رجالي قدرك رفيع وعالي ونفداك ت ك خيالي الرجالي رفيع ت والله 「やぁやぁやぁやぁやぁやぁやぁやぁやぁやぁやぁやぁやぁやぁやぁやぁやぁやぁやぁやぁやぁやぁやぁやぁやぁや عالي وغالي وحالي ي ف د ي ه في كل حالي والله ما يكفي مقالي ما يكفي والله ت ر ت ا ك عيني ومالي أ م ي وابويا وعيالي و ي ش ي د م ي ن ي وغالي يا رسول الله 「かよくきたい」<音楽>「خيالي م ز ي و ن سيد ر ج ا ل قدرك رفيعه」「お عالي ن ف د ك والله」「هديه فيك ل جالي نور س ط و ع ه يلالي راس خ ر س وخا ل ج ب ا ل في قلبي والله」 الكل جالي نوره سطوعه يلالي راس خروسه خل جبالي في قلبي والله واسمع يا عمي وخالي شايب شبابه يهالي هذا النبي المثالي ق د ر ت ك خلصه تفداك عيني ومالي أ م ي و ا ب و ي وعيالي وشي ث م ي ل ي الو غالي يا رسول الله خ ي ا ن ي مزيون س ي د الرجال ي ق د ر ت رفيعه وعالي و ن ف ت ي ك والله سلم عليهل ا غزالي وناخت رقابل جمالي وصاح الجدعبل فعالي مشتاق والله سلم عليه الغزالي ا ولخت رقاب الجبالي وصح الجذعبل فعالي مشتاق والله صابر ويوم النزالي ثابت بقولو فعالي صلب الجداول ا نصالي على عدو والله 「みんなあ قدرك رفيعي」<音楽>「お عالم مفتكروه」